هل أسئلة طفلك تقلقك؟ لكل سؤال جواب قد يتصور بعض الناس أن كثرة أسئلة الطفل من السمات السلبية الممقوطة التي ينبغي النهي عنها وأصحاب هذا التصور مخطئون تماما فالعكس هو الصحيح حيث يجب تشجيع الطفل على الأسئلة لأن كثرة الأسئلة وتنوعها مؤشر من المؤشرات التي قد تدل على تفوق الطفل فالطفل المتفوق بطبيعته غالبا ما يكون متعطشاً للمعرفة ميالاً إلى النقد ويظهر ذلك في أسئلته التي لا تنقطع وهي غالباً ما تخرج عما هو مألوف وتبعد عما هو متوقع وتكشف أسئلة الأطفال في كثير من الأحيان عن اهتمامهم فالطفل حينما يسأل بصورة مستمرة وملحة عن بعض الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الظواهر يكون أكثر اهتماما بها من تلك الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الظواهر التي يسأل عنها أسئلة عابرة من الأمور التي تبرز أهمية أسئلة الأطفال أن عملية التساؤل نفسها تمثل واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تستخدم لتعليم الأطفال إما بتوجيه الأسئلة لهم وإما بتشجيعهم وتدريبهم على طرح ما لديهم من تساؤلات ومحاولة الإجابة عنها حيث يمكن استخدام الأسئلة لتنمية قدرة الأطفال على التفكير في كثير من الأحيان ترى الآباء والأمهات يضيقون ذرعا بأطفالهم عندما يكثرون من طرح أسئلتهم خصوصا الأسئلة التي يعجزون عن تقديم الإجابات المناسبة لها لذا نجد استجابات هؤلاء الوالدين نحو أسئلة أطفالهم في معظمها استجابات سلبية لا تحقق الأهداف المرجوة من تلك الأسئلة فنرى هم يواجهون هذه الأسئلة أحيانا بالعنف والقسوة فينهرون الطفل ويعاقبونه ويأمرونه بالكف عن طرح مثل هذه الأسئلة أو يستخفون بأسئلة الطفل ويرفضون الإجابة عنها أو يتجاهلون هذه الأسئلة ويهملونها وللتخلص من إلحاح الطفل في طرح أسئلته يقوم بعض الآباء والأمهات بالإجابة عن هذه الأسئلة بإجابات قد تكون غير صادقة أو ناقصة أو محرفة أو غير دقيقة أو غير مناسبة لمستوى تفكير الطفل وسرعان ما يكتشف الطفل عدم كفاية هذه الإجابات فيفقد الثقة في من قدم له الإجابات وقد يلجأ في الحصول على ما يريد إلى الأقران أو الخدم أو أي مصدر آخر قد يعطيه معلومات تضره نفسيا وثقافيا وإذا اقتنع الطفل بالإجابات الخاطئة التي تقدم له ولم يكتشف عدم كفايتها فإن هذا هو الخطر بعينه حيث يؤدي ذلك إلى تشكيل تصورات خاطئة لدى الطفل عن الموضوعات والظواهر التي يسأل عنها الأمر الذي يجعله يسلك سلوكا خاطئا تجاه هذه الظواهر وتلك الموضوعات